اللهم الشيطان الغجيم بسم <سؤال> الله الرحمن الرحيم <سؤال> <سؤال> إنا فتحنا ذك فتحا مين الذي هو يلكهما ما تقدم زمان من ذلك وما تاخى قَيِّمُ مَنَّنَا نِعْمَتَهُ وَعْدَائِكَ وَيَذْكِ وَمَنْ ذَا الَّذِي عِنْدَهُ سُلْطَانٌ كَمَا وَيَوْمَ يَرَوْنَهُمُ السَّيِّئَاتِ هُم ذرا و تو الذين يباعون كائن My اون ما که کافرین يد الله عن فوق البيت Oh وولئذ كان المخلفون Oh, oh, oh. نار <تصفيق> وحي ومن يدعو أن لا يعذبه على يا الله يا فقد وضي الله عن المهمين إلا يغاني عولت